بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى والسلام على رسول الله وعلى اله سبحانه وعلى بعد قال المراد رحمه الله تعالى يكتبه الجندال في حروف المعاني أي. اي هذه حرف رقم كم من حروف المعاني السادس أو والسابع آه في النجاة السابع طيب والثامن أي هذا هو الثامن من حروف المعاني الأحادية أي بفتح الهمزة أي بفتح الهمزة الثنائيين عام الثنائيين اما اللحاديه انتهينا منها وهي اربعتا عشر حرفا واللحاديه انتهينا منها تماما قال اي بفتح الهمزه وهي وهو الحرف الثاني من حروف المعاني الثنائيه قال حرف له قسمان الاول ان يكون حرف نداء في قولك زيد اي زيد وفي الحديث اي رب اي ربي وهي للنداء البعيد وقيل للقريب كالحمزة وقيل للوسط وقد تمد فيقال آي لكن ماذا تكون حرف ثلاثي انتقل الحرف الثلاثيه إذا كانت بالمد حكاها الكسائي علي بن حمزة إمام المذهب الكوفي إمام المذهب الكوفي وقال بعضهم يجوز مدها إذا باعدت المسافه فيكون المد فيها دليلا على البعد هذا تعليل هذا تعليل قال الثاني ان تكون حرف تفسير تقول الشاعر وترمينني بالطرف وترمينني بالطرف اي انت مذنب وتقلي وتقلينني لكني اياك لا وثرمينني بالطرف أي أنت مذنب يعني تفسير هذا يعني حدة الطرف على ايش بمعنى أي أنت مذنب هذا تفسيره ثرمينني بالطرف طيب الرمي بالطرف وإحداد النظر فيه ما معناه أي أنت مذنب ما تفسيره أي أنت مذنب إذن هذه أي حرف تفسير وللفائدة ما بعده ما بعد اي التفسيريه يعرب عطف بيان يعرب عطف بيان ولا يوجد حرف لعطف البيان الا هذا عطف البيان لا يكون بحرف عطف البيان لا يكون بحرف الا بعد اي الا بعد أي تفسيريه والا عطف البيان لا يكون بالحروف انما عطف النسق يكون بأحرف العطف العشرة يعني على الإجمال والتي هي تسعى للصحيح قال وهي أعم من أن نفسره لماذا أعم؟ يعني تفسر أي هذه التسيرية تفسر الجملة وتفسر المفرد وتقع بعد القول وبعد غير القول بعد القول وبعد معنى القول وغير القول عموما اشتريت عسكدا اي ذهبا وترمينني بالطرف اي انت مذنب هذه جملة اشتريت عسكدا اي ذهبا مفرد مفرد قال وهي عم من ان الفسر لان اي تدخل على جملة المفرد الفرق الاول واتقى بعد القول وغيرها الفرق الثاني وهذا تعليل تعليل وبنفس الوقت فرق نفس الوقت من قال وذهب قوم التعليل ينقلع التعليلات والفرق را ينقلع الفروق قال وذهب قوم الى ان ايه تسييريه اسم فعل, فعل معناه اعو او فيه تكلف فيه تكلف إنه يتكلم. قال وزاد بعضهم لأي قسم ثالثة، وزاد بعضهم لأي قسم ثالثة، وها أن تكون حرف عطف، وذلك إذا وقع بين مشتركين في الإعراب، نحو هذا الغضنفر أي العسل، وكونها حرف عطف مثل الكوفيين، وتبعهم ابن السكاكي الخوارزمي. ابن السكاكي قال عشية واحد هو يوسف ابي بكر أبو يوسف السكاكي أبو يعقوب السكاكي صاحب مفتاح العلوم صاحب مفتاح العلوم توفي سنة ستة وعشرين ستمية هذا السكاكي صاحب مفتاح العلوم ألف كتاب سماه مفتاح العلوم يعني جمع في كل علم من علوم العربية مثل لكن الم ثلاثة ثلاثة علوم أعطاها نفسا طويلا ولخص ما تفرق في الكتب فيها وهي علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني أي قسم البلاغة أعطاها تلخيصا أحاط بمهمات العلم فصار هذا المثل في البلاغة سلم وعبارة عن مدرسة جديدة مدرسة السكاكي فمن بعده أصبحت مدرسة بلاغية مستقلة أن مفتاح العلوم يعني يعني أمد نفسه في البلاغة أكثر من غيره وإلا هو مفتاح العلوم أي فيه متون لكل علم من علوم العربية وما يقاربها من العلوم. لكنه لم يمد فيها النفس إنما مد النفس في ماذا؟ مد النفس في العلوم الثلاثة العلوم الثلاثة الذي هي المعاني البيان الودي علوم البناء فأصبح عمده من بعدها قالوا أزاد بعضهم لأي قسمة ثالثة وأن تكون حرفات عطف إذا وذلك إذا وقع بين المشتركين في الاعراب لكن ماذا اجمع النحاة على أن ما بعد أي تفسيرية يعرب عطبين يعرب عطبين ولا يوجد عطبين بعد حرف إلا بعد أي لا يوجد عطبين بعد حرف إلا بعد أي قاله وكونها حرف عطف نقول هي حرف تفسير هي حرف تفسير ويعرم ما بعدها عطف بيان انه بيان لما قبله وتفسير لما قبله وهذه اي تسيرية قال وكونا حرف عطفهم له الكوفيين وتبعهم ابن السكاك الخارزمي من اهل المشرق قال وابو جعفر بن صابر من اهل المغرب جعفر بن صابر هذا له اراء حين تخالف النحاة اجمع النحاة أن ال أن, الـ أن أجزاء الكلام أجزاء تكوين الكلام ثلاثة اسم فعل حرف وأبو بكر بن صابر قال في رابع خلفه والخلف الذي أتى بها اسم الفعل قال تخلف الفعل احيانا طيب اسم الفعل يقبل التنوين فلمن يرجع للاسم فخرق الإجماع فقط بما لا طائل تحته أبو بكر بن صابر خرق الإقماع فقط بما لا طائل تحته والله ما ومن مثله له كتاب يخالف فيه أراء النحا كثيرا من مثله آه أبو مسعود أبو مسعود الغزني في كتابه البديع في كتابه البديع ايضا له أراء يخالف فيها النحا سارت مشارقة وشرت مغربه شتم ان بين ومغربي قال وصاياها أنها تسيريه وما بعدها عطف بيان هذا هو الصواب ان اي حرف تسير اي تسيريه وما بعدها عطف بيان لانه ماذا يفسر ما قبله وعطف البيان معنى عطف البيان معناه عطف التسير يسمى البيان ويسمى التبيين ويسمى التفسير قال واعلم ان اي قد تكون محذوفه من أي الاستهامية كيف قد تكون محذوفة من أي الاستهامية كيف هذا التعبير يعني محذوفة بمعنى أيش؟ يعني الحذف يعني حذف ياؤها وليس محذوفة يعني بمعنى الحذف الذي هو الإزالة لا بمعنى حذف حرف يعني بمعنى ان اي يعني اي, أي الاستفهاميه اي الاستفهاميه التي هي مشدده الياء قد تاتي مخففه الياء فنقول فيها أي اي قل فيها اي بدون تشديد أن نقول اي قال قد تاتي هكذا يعني مخففه قد تاتي ايه الاستفهاميه مخففه قال واعلم انها قد تكون محذوفه من اي الاستفهاميه قال الشاعر تنظرت نصرا والسماكين ايهما علي من الغيث استهلت معاطره قال اي مخففه ما معنى قال محذوفه من اي قال هنا في اخر الدين نحقق اي مخففه بحذف الياء الثانيه كقول الشاعر والأولى في التعبير الاولى في الاولى للمراد ان يعبر ويقول ماذا وقد تاتي اي ماذا الاستفهاميه المشدده مخففه اليه فتشبه اي لفظا تشبه اي, أي ش... لفظا تشبه اي لحظه اما معناها على الاستفهام تنظر نصرا انه اشتماكين ايهما علي من الغيث استهلت معطره تنضل نصرا نصرا هذا رجل من أصحابه والسماء كاين يعني نجمين في السماء نجمين في السماء ويقول يعني ايهما ايهما علي من الغيث استهلت معطره ايهما استهلت معطره من الغيث علي يعني بمعنى ان هما ذا ان هذا من عيش من الاستمطار ومن الاستسقاء بماذا بالعنواء هذا على عاده القاهلية هذا على عاده القاهلية والله مستعان قال القائل يعني حاشية ثلاثة القائل الفرزدق ما معنى الفرزدق في أصل لغة من يأتيني بمعناه ولله دره عنده الفرزدق الفرزدق في أصل الوضع الفرزدق معناه في الأصل في أصل وضعه القطعة من العجين القطعة من العجين تسمى الفرزدق هذا أصل وضعها ثم استعملت لمعاني ومنها اسم ايش اسم رجل ومنها سمي بها رجل ومنها سمي بها رجل الفرزدق قال ونصر هو نصر بن سيار يعني ممدوح واستمع كان نقمان مشهوران وهم الأعزل والرامح الأعزل والرامح يعني قوله الأعزل والرامح من باب الصفة أي انها يعني مجموعة نجوم مستطيلة مجموعة نجوم مستطيلة يعني كالإنسان المستقيم قالوا هذه الأعزل رمزوا لها بالأعزل وهذا هو السماك الأول السماك الثاني مجموعة نجوم يعني على الطول وفيها عرض فيها نجوم على العرض فقالوا يعني شكلها شكل المجموعه من النجوم هذه الثانية كالرجل المستقيم الحامل لرمح بالعرض فسموها الأعزل والرامح تسمية صفة وإلا هو استماك الأول واستماك الثاني سموها الأعزل والرامح الأعزل والرامح صفة لنجمين صفة يعني الأعزل صفه لنجم والرامح صفه لنجم والأعزل يسمى السماك الأول والرامح يسمى السماك الثاني ونبهنا عليه أنه من الاستمطار والاستثقاء في الذي لا يقلس شرعا بل الإنسان يقول مضطرنا بماذا بفضل الله ورحمتك في حديث من زيد بن خالد قال نعم طيب هذا هو قال التاسع التاسع اي اي قال بكسر الهمزه حرف بمعنى نعم حرف بمعنى نعم اي قال حرف بمعنى, بمعنى نعم يكون لتصديق مخبر ما قال جاء زيد قلنا اي يعني معناه ايش تصديقه اي نعم انه جاء اي نعم انه جاء قال او اعلام مستخبر انا مستخبر يعني يعني مثلا انظر انظر مثلا انسان جاءني وقلت له إي جاء زيد من سفره إيش معناها؟ إعلام إعلام السائل يقول لي هل جاء زيل من سفره؟ قل له إي جاء زيل من سفره أو طالب أو طالب اقول الإنسان يا أخي اجتهد في دروسك يقول إي يعني وعدني ما معنى ايه يعني اعدك بالمذاكرة ايه قال اصدق مخبره على مستخبر او وعد, وعد طالب لكنها مختصة بالقسم ان غالب ما تاتي على الاقسام ونعم تكون في القسم وغيره هذا فرق هذا فرق يكتب هذا ارمز عليه حبره و قال قوله تعالى قل اي و ربي قل اي و ربي واذا وليها الواو تعين اثبات يائها اذا وليها الواو يجب تعينا اي وجبه ان تعين من الفاظ اللجوء البلاغي تعين اثبات يائها واذا حذف الخافض فقيل اي الله جلس فيها ثلاثه اوجه الاول حذف الايه الثانيه فتحها ايه ايه الله والثالث الثالثه ساكنه اي الله ويغتفر يغتفر الجمع بين الساكنين يغتفر الجمع بين الساكنين في هذه الحاله على اي حال هذا من خصائص رفض الجلاله اي الله فان الافضل الجلاله خص بخصائص في اللغه العربيه عديده منها هذه منها هذه امم ان شاء الله اهلا وسهلا بكم الله خيرهم الحمد